السؤال رقم خمسة وعشرين تكون سرعة محددة ألف بداية من العلامة با بعد سبعين مترا جيم بعد ثلاثمائة متر أعيد تكون سرعة محددة ألف بداية من العلامة با بعد سبعين مترا جيم بعد ثلاث متر.